Oh <laughs> <تصفيق> لا na okosim bi ولا mi lui laki الله أكبر بكم الله الرحمن الرحيم ما أكتل بيار من قيامة يوم من ايامتي ما بيوم من ايامتي ما بيوم من ايامتي ما اوقيم yeah mhm mhm wego kus yetana ya siana ya siya na si ta gabara so yaw si ya na siigabara wapata ka أين المطر؟ كلّه! كلّه! كلّه ما هو That's uh, his Əl-ləqəri máss Bond üçün budu anlaşan It's okay. awesome. فَلَمَّا بَلَغُوا الْأَجَلَ أَخَذْنَاهُمْ أَخْذَ عَزِيزٍ مُّقْتَدِرٍ وَتَذَكَّرُوا لَنَسْيَانَ الْأَخِيرِ نُجِيُّهُمُ الْيَوْمَ إِذِنَّا رَبِّهُمْ إِلَى تلّى تلّى إذا دلنا. بل تطق تطق تطق بل تطق تطق تطق إلى ربك يوم أنه من المساق فلا تبدق على سمك الحك periodicallyaguها أني اللعين أ JBZ في مستة أخوتي ب London سَيَظُنُّ إِنْ تُرِكَتْهُ فَجَعَلَكِ مِنْهُ زوج جَوْدًا مِنْغَفَادٍ أُخْشَيْءٍ أَمَنْ سَأَلْكَ الْصَابِرِ الله! الله يكبر! الله يكبر! الله الله يكبر! No. <clears throat> no. <clears throat> بقادر أليس ذلك بقادر الله أن يحيي الموت أليس ذلك